النشرة الاخباريه استقبل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الاحد 22 من ذي الحجه لسنه 1439 نبدأ نشرتنا باهم فيها من عناوين عمليات لجنود الخلافة تستهدف جواسيس تابعين للجيش الأمريكي الصريبي ومطعما تابعا لهم أيضا في ولاية خراسان العبوات الناسفة تفتك بالمرتدين في ولاية العراق هلكا وجرح من البكك المرتدين بينهم خبير متفجرات وقيادي في ولاية الشام البداية من ولاية خراسان عمليات لجنود الخلافة تستهدف جواسيس تابعين للجيش الأمريكي الصريبي ومطعماً تابعاً لهم أيضاً في ولاية خراسان بتوفيق من الله تعالى قام جنود الخلافة بمداهمة منازل أربعة من الجواسيس العاملين لصالح الجيش الأمريكي الصريبي والحكومة الأفغانية المرتدة وبفضل الله تمكن المجاهدون من قتلهم وذلك بمنطقة سوكي في كنر وفي المنطقة ذاتها استهدف جنود الخلافة عنصرين من الجيش الأفغاني المرتد بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكهما في الحال كما تم في منطقة باجران في بروان أول أمس استداف مطعم تابع للجيش الأمريكي الصريبي بقذائف صاروخية ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية العراق العبوات الناسفة تفتك بالمرتدين في ولاية العراق نبدأها من كاركوك استهداف آلية للشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة قرب قرية كرح غازان بمنطقة الرياض ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها وفي المنطقة ذاتها قرب قرية سيد إبراهيم تم بفضل الله وحده تدمير ثكنتين للشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبوات ناسفة داخلهما كما تم على طريق الرياض صفرة أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية تابعة للشرطة الاتحادية المرتدة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما تمكن المجاهدون من تفجير منزل عنصر في الاستخبارات الرافضية المرتدة في قرية مراطة شرق الحويجة كما هلك اثنين من خبراء المتفجرات أثناء تفجير منزل في قرية المنصورية شرق الحويجة أمس نسأل الله النكاية فيهم أما في الأنبار تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد على طريق الكيلو تسعين غرب الرطبة ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة بينهم ضابط وإصابة عنصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنة وفي دجلة أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لمداهمة منزل مختار قرية خوين وتصفيته مع نجليه المرتدين في منطقة الشورى ولله الحمد وإلى ولاية الشام هلكا وجرح من البكك المرتدين بينهم خبير متفجرات وقيادي في ولاية الشام نبدأها من الرقة تفجير عوة ناسفة على خبير متفجرات لدى البكك المرتدين في بلدة سلوك ما أدى لهلاكه كما تم استهداف تجمع لعناصر من البكك المرتدين عند مفرق مزرعة الصفصافة غرب المنصورة بنيران جند الخلافة أول أمس ما أدى لإعطاب آلية تحمل رشاشة وهلاك ثلاثة عناصر وإصابة آخرين أما في قرية جديد بلدية شرق الكرامة تم استهداف عنصر من البكك المرتدين بنيران جنود الخلافة ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه ولله الحمد والمنة على تسديده وإلى الخير استهداف المرتد المدعو دحام خضر النواف أحد قيادي البكك المرتدين بنيران جند الخلافة في قرية الحصين أول أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية سيناء استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش المصري المرتد من نوع كوجار بعبوة ناسفة في جبل الحلال ما أدى لتدميرها ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين عمليات لجنود الخلافة تستهدف جواسيس تابعين للجيش الأمريكي الصليبي ومطعما تابعا لهم أيضا في بلايات قرانسان العبوات الناسفة تفتيك بالمرتدين في بلايات العراق هلكا وجرح من البكك المرتدين بينهم خبير متفجرات وقيادي في بلاد الشام وتقبلوا تحية اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صحافه اشتغط المقام في صفوف الطغاة ووكور اللئة وجحور الأغاة ما بقى من كنف غير كر القباة والرصاص مركا والجسوم مفتاة كيف أرض المقام فالسلام السلام يا صحاب الفرام يا صحاب الفرام